شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون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 ولا قد جاءتهم رسولهم بالبينات ولا قد جاءتهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذاك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بي... ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فَظَلَمُوا بها فضلمو بها فاظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين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 ألم يرو أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئلّم يرحمنا ربنا قالوا لئلّم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضباً أسفاً قال بئس ما خلفتموني من بعدي قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعدنتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني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 إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم ودله في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم إسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِل فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ أَذَرَ النَّارِ جَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ